الدرس الثاني عشر ا ل ش د ة همزه فتحه ب ا شداء باه م ز فتحه باه كسراب أ ب ه م ز ة ف ت ح ة ب ا شدائب با ضماب أ ب ه م ز ة كسرابا شدائب با ف ت ح ة ب ا ب ه م ز ة كسرابا شدائب با كسرابي اب همزا كسرابا شدائب با ضماب اب اب اب اب ابن اب ب همزا كسرابا شدائب بافتحاتين بن ع ب بن ه م ز ة كسرى با شدائب ب كسراتين بن ع ب بن ه م ز ة كسرى با شدائب با ضماتين بن ع ب بن ه م ز ة ضما با ش د ا أ ب با فتحاتين بن أ ب ا ه م ز ة ضما با ش د ا أ ب با كسراتين بن أ بن ه م ز ة ضما با ش د ا أ ب ب َ ب ا ضماتين بن ُْ أ ابن أ َ ت َ أ َ ت ِ أ َ ت ُ إ ِ ت َ إ ِ ت ِ إ ِ ت ُ أ ُ ت َ أ ُ ت ِ أ ُ ت أ َ ت َ ن أ َ ت ِ ن أَتُّنْ, أتن, أتن, أتن إ ت ن إتن إ ت ن ى اثنى اثنى اثنى اثنى أ ث ن ى أ ث ن ى すん。 あっ。